حبايب الحلوين وتحكي حواديث الزمان عن ست الجمال والحس هي الأمر ذاته بجماله وصفاته الشعر أصفر دهب وعينها فيروزي واسمها مننا فينا اسمها سينا وفي الحواديث كانوا بياخدوا الأميرة في القصر ست الحسن ولا يبقى في الدنيا إلا الحزن لكن بيظهر شاطر الزمان فارس الفرسان اللي زرع بالحب واللي تبنى يدخل معارك ويقول أنا في آخر الحدوتة ليا الهنا أمر صادق وقلب شريف من أول أحمس لغاية عسكر الرديف لما زرع على مصر على فرليف الأميرة هي الأميرة لكن تتغير الأسماء شطار وطول عمرهم هم الحيان الشجر والموت على الأعداء وسبحة الشهداء فخب الأميرة اللي كانت أسيرة وتبتدي الحكايه بالهكسوس الرعاة ما يعرفوش الصلاه ما يسجدوش لله جايين علشان ياخدوا الاميره اسيره هي الأمر ذاته بجماله وصفاته الشعر اصفر ذهب وعيونها فيروزي واسمها مننا فينا اسمها سينا لكن على طول الزمن شطار الحدوته يقولوا هي الوطن هي الوطن هي الوطن <تصفيق> يا مصر المحبة بهديك سلام يا أم المحبه يا أم السلام يا مصر المحبة بهديك سلام كل أولادك قاموا يا مصر يبنوا سلام الناس بهديك ودي من الفرح يا مصر ترفرق على عربين ارضنا سينا رجع أجلينا ب الاخضار جايبينا هالينا ارضنا سينا رجع أجلينا ب ال احضار جايبينا هالينا ب ال احضار جايبينا هالينا يا ام السلام يا مصر المحبة بهديك السلام يا ام المحب يا ام السلام يا مصر المحبة بهديك السلام ياللي صنع السلام العالم لديه خير ما يعوم معني لكل ما يبقى امام العالم جنة بتصحى من مين حوالينا ارجع لينا رجعت لينا بالاحضان جايينا هالينا ارجع لينا رجعت لينا بالاحضان جايينا هالينا بالاحضان جاييبين هالينا الاحضاء الحلوين بكرة ان شاء الله وفي نفس المعاد اللي فينا حيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة اقول لكم ايه توتا توتا غنوة وحدودة.